بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن وعلاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله وبعد فإن شرف العلم شرف عظيم ذكره ربنا في كتابه الكريم وذكره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في سنته والعلم والتعليم مسؤولية عظيمة ملقا على القائمين به فعلى ما فيه من شرف فإن فيه مسؤولية عظيمة والله عز وجل كما جعل للطلاب العلم والمعلمين منزلة وشرفا جعل الواجبات الملقات عليهم عظيمة الأمر والقيام بالتعليم في مدارس المسلمين التي عاشت فترة طويلة في شتات وضياع في شتات في منهجها وضياع في سلوكها واخلاقها وهذه الفترة التي استمرت عقود طويلة لم يعرف فيها النشأ في تلك الأزمنة الخيرة ولم يعرف الهدى ولم يعرف المعتقد الصحيح ولا السنة الطيبة المباركة إنما في ذلك الوقت حورب كل هذا فنسأ جيلا متعثرا جيلا لا يعرف من دينه شيئا أو ما عرف إلا القليل وهذا يدعو إخواننا جميعا المعلمين القائمين على هذه المدارس المباركة أن يعتنوا بهذه المهمة العظيمة في تقوية أنفسهم من العلم النافع فإن فاقد الشيء لا يعطيه وكل إناء بما فيه ينضح فإذا كان المعلم قويا في معلوماته قويا في تأصيله العلمي فإن الطالب سينتفع أما إذا كان المعلم يأتي إلى الطلاب وهو لم يحضر درسه على وجه التمام كذلك غير مستوعب لدرسه على الوجه الصحيح فإن الطالب يتصل إليه المعلومات ضعيفة وهذا يؤدي إلى أن يكون الطلاب على مستوى علمي ضعيف فالقصد أن إخوانا المعلمين ينبغي أن يقو وجهتهم العلمية من حيث التحضير للدرس وإعداد الدرس على الوجه الصحيح وتقوية دروسهم كي يخرج لنا جيلا قويا من حيث التأصيل العلم أمر آخر قبل هذا أن يخلصوا نياتهم لله عز وجل القائل وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء والله عز وجل يقول ألا لله الدين الخالص ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول الله أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه غيري تركته وشركه فالإنسان يخلص لله عز وجل ولا يكون غرضه دنيا ولا غرضه ما يحصله من وراء تدريسه من دنيا إنما غرضه أن يخرج جيلاً طيباً مباركاً ينتفع وينفع الله به هؤلاء الأطفال الذين بين أيديكم والأولاد والبنات هؤلاء هم رؤية المستقبل منهم من سيكون طبيباً ومنهم من يكون داعية إلى الخير ومنهم من يكون عالما شرعيا ومنهم من يكون مهندسا ونحو هذا من أبواب التي يحتاجها المسلمون فكيف وقد أخرجت للمجتمع نتاجا طيبا ينتفع منه المسلمون كيف إذا كنت أنت البذرة التي ستزرعها في هذا المجتمع الخير وعلى هذا فمهمة المعلم تعتبر عظيمة لأنه ما زرعه في هؤلاء الناشئة سيكون أثره على المسلمين فيما بعد وهذه البنت التي ستعلم تعلم الطهر والحياء والعفاف وستكون زوجة وأم فتخرج جيلا طيبا مباركا وتعمر بيتا خيرا صالحا كل هذا تبتدي وأنت أيها المعلم كذلك أيضا ينبغي أن تكون قدوة حسنة في أخلاقك فإن الطالب يتأثر بمعلمه والتلميذة تتأثر بمعلمتها فلا ينبغي أن تقع عينها على خطأ ولا يقع عين الطالب على خطأ لا يراك التغتاب ثم تقول له حرام ولا يراك أيضا ربما لا تلبس لباسا شرعيا فعلاك تقول إلبس اللباس الشري فإن هذا التناقض يجعل الطالب يزهد في شيخه يجعل الطالب يزهد في شيخه ولا ياخذ منه علما فامتى ينبغي أن تحرص على القدوة الحسنه التي تاخذها من الاقتداء النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسب. حسنه كذلك أيضا ينبغي أن تحرص على الموعظه الطيبه لطلابك وان تجعل بينك وبينهم جسرا من المحبه فإنهم إذا أحبوك قبلوا منك العلم ولذا لا تستعمل العنف والشدة والغضب والانفعال بل ينبغي أن يكون على طلابك إقبال محب للخير لهم متلطفا في نصيحتهم كما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم مع معاوي الحكم السنمي قال والله ما رأيت معلما أحسن منه يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما كهرني ولا نهرني ولكن قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس إنما هو الذكر والتسبيح وقراءة القرآن والصحابة قد هموا به يذلك على أن النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم كان على خلق عظيم في التعليم لا ينهر أحدا لا يزجر أحدا اللهم إلا أن يبين بطلطف وحكمة فالمقصود منك أي مقصود من هذا أيها المعلم أن تكون ذا خلق كريم وأن تكون أيضا ذا شمائل طيبة يحبك الطلاب أن تكون هشا بشوشا بطلابك لا كلما دخلت عليهم وأنت مقضب الجبين شاخص البصر غضبان منفعل تحمل إلى خصلك الهموم والأحزان ربما تمر ببعض الظروف خارج المدرسة فتاتي وتطرحها بين طلابك تصيح على هذا تزجر هذا تعطي الدرس وانت على ملل وعلى ضيق تترقب عقارب الساعة متى تنتهي الحصة لا هذا ما ينبغي لك الذي ينبغي أن تنسى كل ما يجول بخاطرك من شواغل وهموم قبل دخولك الفصل وتدخل منبسيطا تبتدئهم بالسلام كي تنشر فيهم تحية الإسلام الذي يزرع المحبة السلام الذي يزرع المحبة النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمن حتى تحابوا ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم فإفشاء السلام من, من الأمور العظيمة لتجلب المحبة بين الطالب وطلابه بين المعلم وطلابه كذلك أيضا ينبغي أن تكون هشوشا بشوشا أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أنك تلقى أخاك بوجه طلق وأعني بهذا أن يكون هاشا باشا في تحبيب العلم لا أن ينزل مستوى المعلم بضحك وهزل ومزاح حتى تسقط هيبته احذروا يا أيها المعلمون من إسقاط هيبة المعلم يضحك معهم يهزل معهم يمزح معهم حتى يجرؤ الطلاب عليه لا بأس بالتلطف بالملاطف أحيانا بالمضاحك أحيانا تحبيبا في إيصال العلم إليهم لكن يكون دأبك وديدنك هو هذه الأحوال فإن هذا قد يجرئ الطلاب عليك وقد أيضا تذهب هيبة العلم والتعليم فالمقصود أن المعلم ينبغي أن يكون ذا هيبتين وأن يكون أيضا من غير ضعف ويكون أيضا لطيفا غير الشديد ما كان الرفق في شيء إلا زانة وما نزع من شيء إلا شانة إن الله يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وأنت تعلم ابناء المسلمين أنت تتخيل بين عينيك أنه سيخرج نتاجا عظيما لهذه الأمة إنها رسالة عظيمة أيها الإخوة وأمان ملقا على عاتقي كل واحد منا في هذا الأمر العظيم الذي هو وظيفة الأنبياء بث العلم والتعليم وتربية الناس فاجمع بين أمرين أن تعلم الطلاب وأن تربيه الطلاب إذا رأيته على خطأ توجهه الدين النصيحة ما تقول انا مدرس, أنا مدرس رياضيات ما ليش علاقة بأمور هذه نعرف واحد اثنين سين وصاد وكذا لا الذي ينبغي فينا جميعا في هذه المدرسة المباركة نصلى الله أن يبارك فيها ونجعل فاتحة خير على بلادنا الذي ينبغي أننا نعلم إخواننا ونربيه وأيضا أن تترفق بالطالب لأن الطالب ربما يأتي المدرسة وراءه مشاكل في البيت أو بعض الهموم التي في البيت ربما يكون ما كتب الواجب لضرف أسري لظرف صحي ينبغي أن لا تستعجل في تعنيف الطالب ثم أيضا نجانب جميعا الألفاظ السيئة التي ربما تخرج حال غضب النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه الرجل قال له يا رسول الله أوصني قال لا تغضب فردد مرارا لا تغضب فالغضب يفتحه شر ربما المدرس إذا غضب ربما تلفظ بما لا يليق تلفظ بما لا يليق كذلك أيضا ينبغي أن تحبب الطلاب بعضهم ببعض في زرع الأخوة بينهم المحبة وتعلمه أن يؤثر إخوانا إذا أخذ مثلا طعاما ضيف إخوانا من زملاءه وأكرمهم كذلك أيضا أحب لهم الخير ازرعوا فيهم معاني الإسلام العظيمة ولو كنت مدرس رياضيات ولو كنت مدرس الاجتماعيات حبب لهم الإسلام المصفى الذي جاء به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وافسح له أيضا مجالا للحوار افسح له وتجعل كلمة أسكت أسكت ولا كلمة أسكت ولا كلمة هذا خطأ ماذا عندك؟ انا يا أستاذ عندي سؤال وافتح له أنه يحاول فإن هذا تنبثق من ورائه موهبة عظيمة وستكتشف طلابك عن طريق هذه المحاورة ستعرف مستوياتهم بل ستكتشف مواهب عظيمة تجعلك تزداد في الاعتناء بها لكن لو أغلقت الباب نتكلم عن فيش حد يتكلم ولا واحد يتكلم طيب يا ساد نسأل وأسكت ولا كلمة لا هذا خطأ هذا تعليم قديم جاهلي هذا التعليم الذي يثمر خيرا لطلابنا هو التعليم الذي يجعل الطالب يعيش مع المعلم سؤال مذاكرة محاورة عرفت وايضا ربما بعض الطالب إذا رأيته كئيبا حزينا ينبغي أن تسلي عليه فقد يكون مر به بالبيت بعض الأمور المكدرة ربما جاءك وهو على خلاف مع أبيه أو جاءك وهو على خلاف مع أمه فلا بعد من هذا ربما جاء لمدرسة وأبوه قد اختلف مع أمه فهو يعيش أثراً نفسيا سيئا فكيف إذا أنضاف إلى ذلك أنك صرت أنت صرت تعنف عليه أكثر فيقول لا الأب ولا الأم ولا الأستاذ وهذا الشديد على نفسية الطفل. فلا إذا رأيته كئيبا لا يطيب لك خاطر حتى تسلي عليه وينسى ولك في هذا أجر عظيم في التفريج على هذا الولد كي يسمع الدرس وينسط له ثم أيضا استعملوا طريقة الهدايا والتشجيع فإن طريقة نافعة طريقة نافعة أنا أجبت يا أستاذ خذ هذه هذه لك لأنك أجبت فسينبعث الطلاب إلى مزيد مشاركة أنت ما يدريك أن بعض الجالسين أمامك أن أحدهم سيكون هو شيخ الإسلام في المستقبل. ممكن وما كان أعطاه ربك محظورا من الذي يدريك ويكون لك شرف عظيم في يوم الإيام تقول انا معلم هذا أنا معلم هذا فالمقصود يا إخوة إياك أن تحقر طالبا فقد يكون ينغلق عليه باب ويفتح له أبواب أخرى ربما يكون ضعيفا في الرياضيات لكنه قويا في العقيدة قويا في اللغة فسياسة أننا نحتقر طالب لمادة واحدة وأنه ضعيف لا وأيضا مخاطبة أولياء الأمور إذا وفيدوا على المدرسة ينبغي أن تكون تناسب ما نحن عليه من سنة واتباعه ما نقول ابنك فاشل ابنك شرحت لشرحت ورصة مسكر أو نحو هذه العبارات البدائية في الواقع عبارات يعني تحبط لا ابنك على خير لكن ينقصه الاعتناء بمسالة كذلك أخلاقه طيبة ومؤدئ إن الأب يخرج من عندك هو فرح بابنه ويقول لا بس نتدارك النقص عرفتم لكن أسوى ما يكون على الأب وغلبكم آبا أسوى ما يكون على الأب أن يقال له ابنك فاشل هذا شديد جدا أو ابنك لا يفهم لا ما نأتي مثل هذا الحوار بل نقول ابنك سيكون على خير بإذن الله لكن يحتاج أن تنبهه في مسألة كذا وتراعه في مسألة كذا كذلك أيضا يا إخوة زرع العقيدة طيبة هذا ليس خاصا بمدرس الدين انتبهوا يا أخو أنت مدرس رياضيات تزرع عقيدة طيبة مدرس علوم تزرع عقيدة طيبة اذا ناسب في موقف ما اني اذكر بالتوحيد اذكر اذكر توحيد الله عز وجل ولو اخذ جزء يسير من الحصه ولو اخذ فين الله يبارك ولو اخذ جزء يسير من الحصه ونجاحك ايها المعلم اذا حبك طلابك اذا حبك طلابك بل صاروا يشتاقون الي استاذ مجالس ايش مستاذ مجالس ما يكون ان يتضايق الطلاب منك. وي... وي... ويكونون في الدرس على ضيق وعلى حرج فاسلكوا معهم الحكمة وازرعوا فيهم الخير فهي قلوب تحتاج إلى أن تملأ بالخير وأيضا أنفس بريئة لم يكدرها شيء من المكر والخداع والغش والخيانة والبلاء الآفات التكذر بها من تكذر هذه أنفس طاهرة فحافظ على طهرتها حافظ على طهرتها ومن هنا أقول لك لا ينبغي أن يقع بصرهم على سوء منك أيها المعلم أبدا لا ينبغي هذا لا تفعل عادة سيئة يتعلمها الولد لا إياك أن أشعر منك بنوع كذب فإن هذا من أخطر ما يكون وأعظم الأدواء هو داء الكذب إذا نشأ عليه الولد أو تعلمه الولد فإنه وقد لا يرجى برؤه عرفتم؟ فلذلك ثم أيضا ملاحظة أن يربط بالواقع الخارجي يعني أنت الطفل هذا هو عندك, ساعات. هو عندك ساعات ثم سينصرف إلى الواقع الذي نعيشه نحن جميعا فينبغي أن تشعره خلال التعليم كيف تنقل هذه الأداب الراقية السامية إلى واقعك مثلا يا, يا بني هناك أشياء من المنكرات منها التلفاز لأن هذا به شرور وكذا وكذا أنقله إلى الواقع طيب إذا رايت التلفاز ماذا أفعل رأيتم الآن الآن تدريسي ليس هو تدريس محض هكذا معلومات فقط إنما الآن انتقلت بالطالب إلى الواقع وهو الذي يريد شيخ كلامه طيب المعلم كلامه طيب لكن كيف أن نطلع البرة في تلفزيون فأنت الآن تقول السؤال إذا نظرت التلفاز في بيتك أو بيتي عمك أو بيتي خالك ماذا تفعل؟ تبقى تنصح تنكر هكا. فأنت الآن صرت تنقل الطالب من درس النظري إلى واقع يعيشه عرفت ماذا؟ إخوة هذه مسألة مهمة جدا هذه مسألة مهمة جدا كأنك تعيش معهم خارج المدرسة ويصبح يذكر كلامك حتى إذا دخل بيت بيتها وبيت خالها وبيت عمها وبيت الجيران أول صورة لوح بين عينيه صورة المدرس أكلمنا عليها قال كذا قال ستدخل بيت وتجد كذا وقال معلم قال انصح بسانصح هكذا هكذا الشاهد إذا أحبك تلميذك فبخن بخن هنيئة لك. نجحت في رسالة التعليم عما إذا لم تصل إلى هذا الحال فما زال يحتاج منك جهد في تكون مؤهلاً لنفع ابناء المسلمين. تحرص على زرع العقيدة الطيبة. وهذا ليس حكراً على معلم الدين. يقول لأني أولاً مدرس جغرافيا. ليه علاقة. لا. لك علاقة عظيم. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء وبعض. المؤمن للمؤمن كالبنيان. يشد بعضه بعضه. وشبك رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أصابعهم. كذلك أيضاً علموا أهمية الوقت وأن الوقت الذي تبذله هو وقت ينبغي أن لا يصرف غيره بمعنى ما ينبغي أن أشغله بالكتاب وأنا أستقبل مكالمة عرفت هذا فيه تضييع ما ينبغي لك خلال الحصة أن تستقبل شيئا من المكالمة وظن هذا مقرر عندكم هنا أو مقرر هذا جيد هذا جيد لأن هذا الوقت هو وقت لهم أو كتبوا نعم مكالمة ثانية، نعم، نعم، أكتب، أكتب أنت الواجب كذا، لا ما يصلح هذا، هذا ما يصلح، وينبغي الإخوة القائمين على الاداره هنا أن يراعوا هذا الأمر، فيه طوضية لأوقات الطلاب وضعف في مستواهم العلمي، كذلك أيضا ينبغي أن نحرص على زرع المحبة كما أخبرتك بينهم، ينبغي يكون في بينهم محبة عظيمة جدا، لأن الآن الأبناء الأولاد يعيشون وحشة في عدم وجود نظراء لهم، في المدرسة في أولاد كويسين عرفتهم لكن لما أطلع عنه ما فيش فيه ولد عمي مش ملتزم يدير في شعرة كده ودير في بطلونة كده ويسمع في كده اجعلوا بين الطلاب صداقة تستمر تمتد خارج المدرسة ابنوها يا أخوة اجعلوا بناء الصداقة ما في المدرسة بس لا بينهم اتصال خارج المدرسة مثلا يدرس هنا وبعد العصمة يلتحق بدورة يلقيها الشيخ الفلاني والشيخ الفلاني انظروا للقاء الثاني في الدورة فصار الآن في بينهم صداقة عظيمة جدا وشعر الولد أن أهل السنة ليسوا ضعافاء وليسوا قلة في المجتمع زمان كانوا يشعرون بأنهم قلة تعلمه في البيت يا ابني السنة كذا وكذا وكذا يخرج يقول ما فيه الله أبي الناس كلها عايشة على غير أبي عرفتم؟ ولا, ولا بأس بذكر شي طريف إن أذنتم المهم مرة أنا في السيارة ومعي العائلة ومعي البنات وال... المهم في السيارة وكان وقتها مباراة بين اتحاد وأهلية وكذا المهم مباراة حاصل حولها ضجيج والكل يلعب بأعلام ويلعب بـ يلعب بـ ب... ب... هذه الأعلام وكذا و... باللونات والمهم و... طريق في حيلاندرس هذا كده وأنا كنت في كنت لحظة نقول الآن انتبهوا هؤلاء عوام <تصفيق> انتبهوا هؤلاء عوام وكانت البنت الصغيرة بعد النافدة وهي فرحانة بالإيصائر هذا من اللعب لل... مش منتبه لأبعاد هذا الأمر انتبهوا هذه عوام قالت ياردنا جينا عوام <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> ال... الوم الشاهد هذا هو شعرت بأنها غريبة عرفت ما بالها ولا كلهم يعني عندهم بايل وعندهم الأعلام وانت عوام, عوام عوام الشاهدة ذكرت هذا لأن الوقت الذي كانت فيه هذه الحادثة فإن ليس على هذا الوقت وقت السلفيون وأهل السنة يعيشون غربة الولد حصل لنوع من الاضطراب أبي يقول كلام طيب لكن الواقع كل خلاف ما يقول أبي أمي تقول كنا نطيب لكن الواقع خلاف ما تقوله أمي هذا هو فأنا أردت منك أنك أنت يمتد جسر الصلة بين طلابك حتى خارج المدرسة بحيث يشعرون بقوة ويصبح النشاز والمرفوض ما هو الشر الشر بل أحيانا من ضمن الحلقة في الدرس أقول من منكم أنكرا منكرا أمسي عرفت؟ فيصبح تسابقون في إنكار المنكر عرفت؟ وأيضا من هو صلى العشاء البارحة من الذي نام عن صلاة العشاء ها هذا مهم ويصبح المعلم هذا ليس يا أخوة لمعلم الدين فقط انتبهوا انتبهوا هذا لأي معلم في هذا المكان في أي مادة صليتم العشاء البارحة من صلى الصبح؟ أنا ما صليت شي أستاه، إذهب الآن صلي. عرفتم؟ مرة اثنين هذا لما خلاص. يصبح الولد يعرف أنه ما هو بس ما يلقون بس تقول صلي حتى المعلم فصري يقول صلي. عرفتم يا إخوان؟ أنا أقول إن المهمة كبيرة جداً وأريد منك أن تشعر بأنهم أبنائك. أبناؤك تماما ونجاحهم نجاح لك واجتهادهم مفرح لك كأنه اجتهاد ابنك وإذا كنت على هذا الوصف فإن الله عزيز يبارك في تعليمك وتكون أنت مفتاح للخير طوبة لمن كان مفتاحا للخير مغلاقا للشر أريده طالبا قويا يرد الباطل لا نريد أن تخرج طلابا ضعفا عنده معلومات لكنه ضعيف الشخصية هذا ما نريده عرفتم يا إخوة عنده معلومات لكن يخرج أمام البليستيشن يضع ومام التلفاز يسقط عرفتم لا ما نريده نريد ولدا قويا حتى لو ذهب إلى بعض الأرحام أو كذا وجد التلفاز قال أغلق هذا هذا حرام من علمك هذا الأستاذ قال هاك قال لابد أن تنكر المنكر عرفتم لكن أن تخرج طالبا عنده بعض المعلومات لكن واقعه لا واقعه لا يعيش واقع الإسلام لا يعيش الإسلام في شارعه في أرحامه في زيرانه لا يعيش ولا تعلمه أن يكون منافقا ذا وجهي إياك أمامك أنت يا المعلم سأل فيه شاء الله نعم ونعم وإذا خرج الواقع يذوب تباما وعلمه أن يراقب الله سبحانه وتعالى علمه إزرع في قلبي أن يراقب الله عز وجل وأن خشيته ليست من أبيه وليست من أمه وليست من معلمه الله يكره هذا الله يراك افرض أني ما أراك أنا ما أراك أمك لا تراك الله يراك هذا. وهذا قوي هذا قول ويزرعوا فيهم توحيد الله عز وجل ألم يزرعوا النبي الصلاة في عبد الله بن عباس يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظ واحفظ الله تجده احفظ الله تجد تجاهل إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاسعن بالله وأعلم لو أن الأمة اجتمعت ما أحسن هذا لو يدرس دائما هذا بين الحين والحين درسه ربط الله لو أن الأمة اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لا ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء قد كتب الله لك ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتب الله عليك رفعت الأقلام وجفت هذا يعلم التوحيد الخالص وأن يخاف أحد ولذلك مهم انا رايت من أسئلة رأيت من أسئلة بعض الأبناء الصغار أسئلة طيبة الحق أسئلة طيبة جدا وهذا يدل على نوع من النبوء عندهم فلذلك يا أيها الإخوة يا أيها المعلمون الفضلاء ازرعوا بذورا طيبة وأحرصوا على هذا النشأ أن يكون مباركا نقيا طاهرا والأخيرة قويا أريده قويا كيف قوي ما هو مستحي أنه إزاره إلى أنصاف الساقين ويأتي هنا لزام مرفوع ويطلع الشارع تان يقول لك نزلة ليش عرفتم يا اخوان لا هذا في, في ضعف لا نريد اي ما يمشي وهذا بتجيع المعلم المعلم يلعب دورا كبيرا في التجيع ربما اقوى من الاب اقوى من الاعلام وايضا اجعل الطالب الطالب اجعله معك هي صارحك بالشيء ولذلك ربما تجد بعض المدرسين لقوة تأثيرهم على الطلاب الطالب يحكي له كل شيء عرفت؟ يقول له يا أستاذ أني أبي ضروفية وأني أبي كذا وأني إيفية أبي ويقول لي كذا ويقول لي كذا وهذا جيد أنت لا تطلبه من الطلاب ليس لك حقا تطلع على حياة الطالب الخاصة به لا لكن لو وصل إليك لو وصل هذا الكلام إليك فسيأتي دور العلاج ممكن نلتقي بوالده لقاء أخوي في محبة وود أقول لو يعامل بكذا وكذا فهو الآن كبير وهو كذا بإسلوب جميل طيب عرفتم فالمقصود أنك تجعل جسرا بينك وبين طلابك متصلا بحيث يحبك الطالب والتجريع له أثره يا إخوة شيخنا رحمه الله كان يشجع غاية التشجيع ويجعل من الطالب الصغير كأنه عالم كبير وابن حجر ذكر في ترجمته أنه كان يشجع طلابه جدا فأنت شجع الطالب من أجاب على هذا السؤال فسأعطيه جائزة هكذا فيتشوق الطلاب ويحبون درسك وشرحك وكذلك أيضا ينبغي أن تحرص على علاقة طيبة بإخوانك المدرسين وهذا مهم جدا لأن الطالب سينظر إليكم كقدوة أنت تقول تآخوا فيما بينكم أيها الطلاب تحابوا صح لك ما بالك إذا كان دخل لك المدرس وجهك تغير بعض الأولاد دكي بعض الأولاد دكي يا إخوان في غاية من الذكاء إذا جاء زميلك المعلم ودخل عليك وخارجت ربما أنت فعلت حركة قبل أن فعلت حركة تبدي على عدم رغبتك في رؤيته أو درت هكذا أو كذا أو كذا أنت الآن تربي يا أستاذ تعال بعدين وقل وينبغي أن تتحاببوا وينبغي أن لا, لا شفناك أيها هذا موجود وكثير من الطلاب نبيه وذكي ينبغي أن تتحاببوا وأنت مدرس درس معاك سبيلك في التدريس وتتعامل معه هكذا لهذا الخطيئه بالعكس اللي دخلها زميلك معلم مرحبًا أستاذ أنا وسالم كذا طيب فرصه طيبه على الاستاذ فلان استاذ لا وخير له جهد له نعم شكرًا لما ترحب انت به فينا هذا سيأخذ هذا الخلق وعرفتوا وتحذيروا ايضا من اثاث اللسان من اثاث اللسان كسب وكالغيبه وكنقل كلام وأيضا أن تحتمل المرحلة التي فيها الطفل يا إخوة الطفل يميل إلى اللعب ألسله معنا غدا يرتع ويلعب ومر النبي صلى الله عليه وسلم على الصبيان وهم يلعبون فسلم عليهم يلعبون فالطفل يميل إلى اللعب فقد تحصل منه حركات لها علاقة بعمره وسنه وما تريد أن تقول سأطبق فيه أداب الإسلام التامة يعني ممكن يلعب ممكن يشاغب ممكن يقفز ممكن ي... يعني تجده فوق الطاولة فوق كذا هو خطأ لكن المرحلة تحتاج أن تحتوي وضع الطفل عرفتم يا إخوة يعني التعامل معه على أنه طفل بس التعامل معه بصورة مثالية لا لا ينبغي أن كذا وينبغي أن يكون على صورة كذا وينبغي أن تكون يده كذا وينبغي أن يكون حديثه كذا وهذه صور مثالية لا تتيسر لكل ولد فإذا أخطى الولد أن تسارع إلى ما يتعلق بمسألة الضرب فإنه قد يكره المعلم وهذه مشكلة فإنه قد يكره المعلب وأنتم تعرفون يا إخوة لا،, لا تزال الذاكرة ترجع بنا إلى الوراء لما كنا طلابا بعض الأسادي الضرب وما تكرهه إلى الآن صح؟ بسبعة طريقة طريحة يعني قوية قوية أثرت في نفسيتك وبعض المعلمين إلى الآن تتمنى أنك ترى صح؟ صح أو لا بل رؤية تعتبر محببة إلى نفسك إلى النهاية فأنت لا تستعمل العنف والشدة وهذا ممكن يقرروا أخوانكم القائمون على المدرسة في الطريقة المثلة في التعامل مع الطلاب لكن الضرب ليس اصلا ليس اصلا احذروا ربما اغضب ربما كذا لكن لا افزع الى العصا او الضرب عرفتم الى امر اخر كما اخبرتك انك انت تجعل بينهم تشجيع في تنافس الطلاب اذا تنافسوا ربما عطيه جائزه للخلق بيانا مني لاهميه الخلق ما كل ازويه ما كل جوائز هي للازويه لا الآن عندي جائزة لفلان ليش يا سيد أعطيته هذا فلان أعطيته لخلقه وأدبه والخلق أعظم من العلم حكا جديدا الخلق مهم عرفتم وهكذا فالمقصود أن الإنسان يسلك الطريق المثلى في التعامل مع ابناء المسلمين واضعا بين عينيه أنهم هم المستقبل لهذه الأمة هم المستقبل وما يدريك لعل من لعل من سيقيم الله به دينه هو من الطلاب الذين هم أمامك الآن وما الذي يدريك لعل منهم من يكون على رتبة أحمد بن حمد وهو بين يديك الآن وما الذي يدريك أن واحد منهم هو الذي سيرجع القدس ما الذي يدريك صح أو لا يا إخوة فإذن معاملتنا على هذا النحو ثم أيضا جعلهم في مقام رفيع أنا أحبكم لأنكم أصحاب سنة معنى مهم ووحبكم لأنكم على طريقة السلف هذا ليش أنا أحبكم هذا المعنى يعمق في النفس يعمق في النفس واتركهم ربما تحتاج أن تقول تعال وأعطي كريمة خمس دقائق <تصفيق> خمس دقائق يا أستاذ في أي خمس دقائق لكن فيقوم يتكلم من أجل يقول فيه الشجاعة الأدبية في أي مكان يتكلم وهذا المعنى مهم في دول الكفر يخرجون المواهب الذين أمثال هؤلاء ويجعلونهم في مدرسة خاصة هذه دول الكفر فأنت أكتشف طلابك لابد أن تكتشف طلابك بعضهم ذكي بعضهم جري بعضهم مؤثر شخصيته بعضهم قيادي يصلح أن يكون قيادي وهذا موجود وإذا كانوا يستدلون على نجابة الولد الولد إذا كان نجيبا قال وخرج مع الأولاد يقول من يلعب معي من يلعب معي وإذا كان غير نجيم قال أنا ألعب مع من وصلت وقال العرب كانت تلاحظ هذا الأمر فانت طلابك تستشعر بعض قيادة إذن هذا وركز عليه أكثر مؤتل بعضهم أيضا قد يكون بعضهم عنده دعابة غالبة زي ما نقوله إحنا مزاح وهذا قد يكون عامل وراثي له أبوه أو أمه أو كده فيهم هذا فأنت عندما تحتوي هذا يختلف هذا نوعية غير هذه نوعية معين فأنت أدرس أبناءك من الطلاب وابتعد بعيدا عن كونك مدرس في مدرسة قد تتقاضى فيها أجرى بغيرك هذا ما عاش تفكر فيه أريدك لا أحد تفكر فيه هذا أنني مدرس في مدرسة أتقاضى أجرى هذا ما عاش تفكر فيه بكر أبناؤك مثلوا بين يديك يتعلموا و اثنين اثنين ما نبو بدون تربية ولا نريد تربية ليس صادر عن علم نريد تربية ونريد علما ونريد أيضا كما أخبرتك حتى أولياء الأمور إذا جاءوا إليكم منهم أنه على استقامة ومنهم من ودون ذلك نحبه أن يستقيم متأثرا هذا الولد الصغير ربما يكون سبب في هداية أهل بيته هو نفسه الولد عمد دخل بسهد السجارة ويدخل المدرس قال حرام هذا المدرس في الدرس قال لنا حرام اسكت يا ولش هذا منكر المدرس قال لا بد المنكر أنت خرجت الآن والأولاد يعوّل عليه ثم لابد أن أعلمه أيضا أنه قد يقبل منك وقد لا يقبل منك لأن بعض الأبناء يكسر إذا رفض قام ولد مرة في الدرس يا مصطفى مش عارف حاضر أنت ولا قال أنا أنا, أنا يا شيخ أنصحهم لكن ما عدرش علي وما باش نحي الدخان وما باش متأثر الولد قلت يا أبوني أني بيصاصنا قد وناس وبعضهم قبل الإسلام وبعضهم حارب الإسلام موسى عليه السلام بقي في قومي ألف سنة قال الله ما آمن معه إلا قليل فأنت تبلغ لنا الله المهم أنني شعرت أن الولد حزين إلى النهاية لماذا لم يستجب لا ظنا منه أنه كل من كلمته استجاب لك لا نعلمه أنه أنت لك أجر عظيم وما يريد أنه يستجيب بعد حين ويقول هذا ولد صغيرنا صحني ربما يتأثر بما بعد أريد من إخواننا أن يخرجوا طلابا على علم وتربية وعلى دعوة كي يواجهوا الواقع الذي ينتظره صحي يا أخوة أو لا ونريدهم أيضا نعم طيب إن شاء الله بإذن عندي كلمة سأنتهي شوية إن شاء الله سننتهي بعد شوية إن شاء الله نعم السلام الواقع أيضا ما الجسر الصلة بين الطلاب وهذا مهم نريدهم يتصلوا ببعضهم البعض ولو ما فيش ما في ملاسف عرفتم يكون في بينهم صداقة رابطة كبيرة جدا يجتمعوا فيها ويشعرون بقوتهم ما يشعر الولد النغاري بذا رفع عزارة لا الحمد لله فلان فلان فلان فلان فلان كلهم هكذا كلهم هكذا وهذا يشكل له قوة عظيمة ثم أيضا كي لا يهدم ما نبني ينبغي أن نحارب معاول الهدم أنت تعلم الخير تعلم التوحيد تعلم السنة لا تعطي ما يقابل هذا من الشر كيف تحذره وكيف يحذره الأبناء كيف تحذره وكيف يحذره الأبناء يعني أنت تعلمه أخلاق الفاضل طيب وفي الوقت نفسه تبين له أن هذه الأخلاق الفاضلة تسوء لما ترافق صاحبا سيئا يعني أنت ما أريدك معلم تبني ويأتي غيرك يهدم الصاحب السيء يا أبناء هذا يهدم وتبين خطر الصحبة السيء كذلك أيضا القريب السيء أحيانا عنده ابن عمه منحرف البيت ملتزم البيت طيب الأب مستقيم والأم مستقيم لكن عنده ابن عم سيء ويزوره ويأتي هذا ربما جهودك التي تبدلها تضيع عليك بسبب ابن العمدك الذي هو سيء ولذلك أنت ينبغي أن تعيش مع الولد أو مع الطالب كأنك تعيش معه وصلت وصلت مصرع أو نعاس أنت لا بك نعاس لا. طيب. يعني تعيش مع الطالب كأنك معه في اليوم كله ولكن تحتاج أحيانا تقول للطالب سمي لي أصحابك صح صاحبي أحمد أحمد هذا من أنت ليس فضولا هذا هذا منك أنت لست فضوليا أنت بقدر ما تريد أن تعرف أصحاب هذا الولد أحمد هذا يصلي في المسجد لم يصليش آه. طيب كيف تصاحب من لا يصلي أنت الآن أصبحت يريد تغلق أبواب الشر على الولد وتبين أن هذا لا يصلح أن يكون صاحبا لك عرفتم فالمقصود من هذا يا إخوة أننا نتعاون جميعا في اخراج جيل طيب مبارك ربما قد هي له الخير ونرجو أنه هي له الخير لكن نريده جيلا على عقيدة عظيمة وعلى محبة بالسنة ونصرتها وأيضا جيلا يصارع الواقع الذي يعيشه لا بد منها. لا نريده ضعيفا نريد أهل السنة يكونوا على قوة نفسح له <تصفيق> مجال يعطي محاضرة يعطي خطبة يعطي كلمة نستمع له لابد نستمع له تفضل ماذا تريد يا فلان أريد أقول كذا تفضل تكلم وهكذا وأيضا إذا حصل بين الأولاد شيء كذلك نفهم أبعاد هذا الذي حصل ونزرع بينهم محبه وتناصح ولا بد ان ينصح بعضهم بعضا هذه معاني ينبغي ان تكون موجوده اسال الله العظيم ان يوفقنا واياكم الى كل خير وا يسددنا واياكم نعم لا خير كيف المنهج لوجو تتعلموا بعض المخالفات في دوران في الدور كيف تعمل تعمل بيان الحق <تصفيق> ايوه لا بد منها لا تنساق وراء المنهج ابدا وسجل لنا انت مدرس هذه الماده سجل لنا الملاحظات الله يجزيك سجل لنا سجل لنا الملاحظات لعل يتيسر لقائي بوزير التعليم كل من له ملاحظه يا اخوه في كتاب يكتبها لنا وجزاكم الله خير الصور هذه بلا ما عمت به البلوه يعني مو اتقوا الله ما استطاعته <تصفيق> اتقوا الله ما استطاعته اتقوا الله ما استطاعته اختلاف مدارك طلبة الاستعاب كيف يتعمل وال... مع الأستاذ لدي استعاب ضعيف حتى لا يطلب هذا يعني كيف يتعمل هو شوف أخي المستوى ضعيف هو جاء يتعلم فلابد أن نتصبر وهذا أيضا يحتاج أن مستوى الشرح نعم. يبتدي على قراتهم معين. عرفت؟ نعم. ثم إذا رأيت أن الطلاب بدأ الإشباع في الفهم يبدو عليهم تبدأ تنزل على المستوى الذي تريد أن تنزل له أكثر. معي. ولذلك نحتاج بعد ذلك أن نشرح بصورة أبسط أسهل. وهكذا أنزل, أنزل حتى أشعر بني قد أفهمت هذا الذي فهمه فيه ثقال هذا هو فالمقصود أن الوسط الذي يكون في الشرح هو الذي يفترض أن يكون يفهمه الجميع بسلوب سهل مبسط لكن قد يخرج عن هذه القاعدة بعض الأفراد من الطلاب سانزل أكثر ولو بالتمتيل هذا الجهاز لو أخذنا هذا الجهاز فعنا له مع أن هذا ربما يكون واضح بدون ما نشرح بالجهاز لكن طلبا ليفهم هذا. ولا أشعره أنه هو الضعيف بين أخواني انتبهوا يا أخوان لا أشعره أنه هو الضعيف لا بالعكس فهمت يا فلان؟ جزاك الله أخير أنت من يفهم حتى يقوم صار. صار. كيف يكون بالنكرار على طلب كيف يكون بالنكرار على شيء كيف يكون الإنكرار بالتوجيه أما ينكبر التوجيه بالنصيحة بالتوجيه هذا خطأ لأنك فعلت هذا كذا وينبني عليه كذا وكذا. وإذا كان معك شيء من الأدلة فربط الناس بالأدلة طيب. إذا كان معك شيء من قال الله قال رسوله أمر عظيم. فين القلوب تحب, تحب هذا. ولو عاد. ولو عاد أنا أنذرك لآن. هذه الثانية. وهذا خطأ عظيم. قد نباتك عين مرة الأولى. المرة يحال يحالي الأخوان القائمين على المدرسة. <تصفيق> يعني الآن لما نبقى مثلا نخليه نظر الحصة وارغة الحزام إني أنا لا حول الإدارة توليك أنا نشوف أكي وإذا الأخوة يقدرون هذا الشيء أنا نشوف أنه ما فيش داعي توقفه ومام إخواني والزملائي نحن نراعي مشاعر الطلاب أخي توقفه ومام طلابي أمام الطلاب أنا أشعر منه لكن لو يحالي هو في نهاية المضافحة يخاف لما يحال على الإدارة دائما الإدارة لها يعني, <تصفيق> يعني إيه لا هل يرتبط الأستاذ بالمنجج من كامل وشيء؟ أنه مرات حتى الزمن ما يكفيش للأستاذ أن يكمل من هذا كامل في حالة لو يترى بشوية بشوية طالب واحدة من المشاكل بتواجه الاستاذ انه ممكن الحصة ما تكفيش يشرح في درس كاي في التعليم ملزم به المنهج؟ هذا اللي ها؟ ها؟ مش, بقص. بقص. مش في في هو ملزمين يتم المنهج كل هذا بلدات في الشهادة طبعا ليلة تكون خارج لكن احنا لا ممنهش شهادة استهلا من كل شيء عذا؟ خلاص ما الامر اريد اسهل عندك ممكن تستمر في الدد المراهة الاستاذ وبيجرح درس كامل بيفاموه عشرة طلبة، ممكن إخوة نصوص ثلاثة ودقيب ما يستهبوش لو ما عادش وكرر أو نوب يمشي لبعدة، ممكن نص الطلبة إن شيء منه أو هو أقعنا سددوا وقاربوا، لأن ما نريد درس تبقى فيه أسبوع هذا ما هو تدريس هذا، عرفت؟ وهذا غير طبيعي، هذا غير طبيعي <تصفيق> لكن إنسان يسدد ويقارب بالمستوى الذي يكفل للطلاب الفهم بالذات المرحل يبتده خاصة فعلاً. صف الأول صف الأول عندها صف الأول عندها صف الأول صف الأول عندها صف الأول زي قانون <تصفيق> زي كال صعوبة يستوى تشرح لو تعود لو ينسى و تعود ماذا هذا يرجعينيك أنت في, في ضبط هذه المسائل ممكن أن يشعر 10 ألف مرة لكن الفترة ال الوقت اللي يطار بها فيه مدرسة المناج عنيب <تصفيق> أيضا أنت راجع طريقة شرحك قد تكون هي سبب حتى لطالة بمعنى, بمعنى آخر بمعنى آخر أنت تعرف أن التدريس موهبة كبيرة مش سهلة يعني مش سهلة يعني فعلاً. ولكن احنا درسنا وانتم درستم في مدارس مدرس كلامتين تفهم الدرس من قوة ما من مقدرة على الإقناع مدرس يدور يدور يدور يدور, يدور. فهمتوا ولا فهمتوا هو نفسها مش قادر يفهم تكيرا ما فهمتش معقول المفهمت السعري المهم القصد أن نقول طريقة شرح لها أثر فانظر طلابك إلى أي ناحية ينسجمون في شرحك يعني إنسان يراجع طريقة شرحه فإذا رأى أن أغلب الطلاب يفهمون منه وبسرعة معنى أنه مسدد في شرحه شرحه جيد بدليل ان اغلقت الله فاهمه بسرعة. عارفت? لكن حتى الدكية مفهمش منك مشكلة. ايوه مشكلة. ايبا ايش انساد الشيخ الرديات رأو مشكلة العالمة الليبين كلما. الطالب يحكف البيت. يقول ايش مساد يقول لها الا رديات. يقول لها الا رديات. يقول لها الا رديات. وقاعد دفتر المنهج الفنزوالي. او نفس هذا. ها. بعد اله. سنة وراء هو. ها. كيف ياخده هو شوية. هي راح تبدو مهارة كنت. هاي هانا هانا كيف. كيف انت يدخل للمنهز. هل يصفة المدح فيك انت. هل يستهد من لكن حتى زي مقدت في الوقت. صولين هو, هو هو. بقى انت سوي ملخص. دي ما الملخصات كويسة. اه ملخص. دي اول شيء ابدأ بالملخص. ولو نخرج عن كتاب قليلا ممكن. ندير طريقة ملخص من طريق تنين. ومشي هنا متى ابواب فاهمين. ما شاء الله الفاهمين يمين. انا ارجع الكتاب. حيكم كتاب سهل. لان الملخص فهم. انا ننسك بالطريقة. وهل الطريقة ايه التباهات؟ لكن في حتى قصور مع أوليال الموح تقول لا أحفظ جدو للضرب يجيك لتولي أحفظ جدو للضرب أشاكل يتواجه الأستاذ لا وتعلم والدين وتعلم ما أنت الآن لا هدي ولا أوليال أو... الموح بيكونوا على معرفة بهذا الأمر إذا كن في اتصال رأوا ابنك ما ورق قامت عندكم ورقة ملاحظات ابنك لا يحفظ جدو للضرب أشياء فيه مدرسة خاصة بالطرب بعيد إن كل مدرس يعني كل طرب عندنا المدكر هذه يرجع الباب حطوك الام اولا يشوف يعني, يعني جيده هذه فكره جيده الكروست للفي ريديا تراودك حصص للضرب او مدرسه واجب التربيه الاسلاميه يعني كلها منجزه في يومين ما فيش ملاحظات يعني كل كويس او مشارق او مكان ضرب زميله يجي كلها موجوده في خصك فيتابع وياور بالمرموزه ممتازه ممتاز لأ, لا طريقه كويسه وقايمه بها بعض المدارس جيده هذه. مدارس الخاص Fanaša Allah, tevfiqlil jemima, rabbi i nekim, ya ikhva. Wa antum ala amr azim haq. Fanaša Allah, lana vlakom, sadaad. Wa razliquna jemima ala ikhlas. Sala Allah na nabina Muhammad, ala alihi wa s-sohbih. Sala